– Alla flow i och da– – Alla flow– – Alla flow är dari bilen? – Wie? – Det att inte här är en Var الذي المال إلى حديد لكن المال يعني كلها لا ليست كلها قالوا ما رواه عن العباد لها الثلاثة فهي مقبولة وما لم يروه عن العباد لها الثلاثة فهي مقبولة ابحث عن العباد لها الثلاثة وأخبرني السبت القارس أشوفه ها الله إن شاء الله حياكم الله نحن أخذنا في آخر درس آداب طالب العلم من يعيدها كلها لو قراحة لا بأس لو فائدة إخلاص النية لله إخلاص النية ماذا ينوي في الإخلاص يعني طالب العلم ينوي يعني في, في طلب العلم بطالب العلم أن يرفع الجعل عن نفسه وعن المسلمين وعنه أحسنت في ثاني فكرت ليس ليس بالضروره تكون مرتبه شيخ هذا الكلام على الورد انما أحمد تصل الكلام على جميل قال ما احمد رحمه الله قال اعظم الاعمال بعد الفرائض طلب العلم إذا صحت النية إذا صحت النية هذا كلام الإمام محمد رحمه الله لا أعرف له كلاما آخر في النية في الطلب أما من قال ينوي ب... بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين الشيخ بن عثيمين عثيمين رحمه الله هذا مروي عن سفيان رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله و يعني لما علم يعني مفهوم كلامه أنه لما علم أهمية النية بالطلب غير النية طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله هذا يعني عندما يتعلم طالب العلم ويجد في طلب العلم jag är inne hos Ofa. Jag lämnade en ljälm med ljälm i den här kaninet. Men jag tror att din du vill ha en. Lite bär. Lite bär. Lite bär för att ثلاثة، ها؟ فقط ثلاثة. ده. فقط ثلاثة؟ لم لا خذوا ثلاثة فقط؟ إيه. متأكدين؟ آم. أنا ما أنت خذنا خمسة. ها؟ طيب. الأدب الرابع من أداب طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى له وصحبه ومن اقتده به بهداه. فالأدب الرابع من أداب طلب العلم أن نسك نسك ذكر الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة عن بعض السلف قولهم لا ينال هذا العلم لا ينال هذا العلم من لا عقل له ولا نسك لا ينال هذا العلم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 كثرة نوافل العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك. أيضاً نسق كثرة قراءة القرآن وكثره الذكر كثرة قراءة القرآن وكثره الذكر. ومن النسك أيضا ومن النسك ايضا ومن النسك ايضا الاجتهاد في الدعاء الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم ماذا قال بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادته هذا يدل على أن الدعاء عبادة طيب الأدب الخامس من أدابي طالب العلم الأدب الخامس السلام عليكم السلام الله. لعلك تنتظر قليلا لعلك أدب الخامس من أدب الطالب أن يكون طالب العلم معتنيا أن يكون طالب العلم معتنيا بهديه وسمته أن يكون طالب العلم معتنيا بهديه وسمته الهدي والسمت أي شكل الظاهر أي شكل الظاهر والعناية بالسنن فلا فائدة في العلم إذا كان طالب العلم لا يتبع السنة في صلاته مثلا وما الفائدة إذا كان طالب العلم في طريقة حديثه وحواره وجلسته ومعاره لا يتبع السنن فيكون في هديه كله وفي سمته في شكله وهيئته متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانوا فيما مضى إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن أحد إذا أرادوا أن يأخذوا العلم عن أحد أول ما ينظرون اقترب اقترب يا أبا صهيب أول ما ينظرون إلى سمته وصلاته كانوا فيما مضى إذا أرادوا يأخذوا العلم عن أحد أول ما ينظرون إلى سمته وصلاته أيضا من أداب طالب العلم من أداب طالب العلم الزهد في الدنيا <سؤال> الزهد في الدنيا يا <يع> واعظنا عرف لنا الزهد الزهد هو ترك الشيء عن الثواب الاخرحسنت هذا أحد التعريفات الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك في ما لا ينفع في الآخرة إلى الإمام أحمد رحمه الله من الزاهد قال هو الذي لا يفرح لإقبالها ولا يحزن لإدبالها الدنيا الذي لا يفرح لإقبالها ولا يحزن لإدبالها مقصود بذلك الفرح المبالغ فيه أو الحزن المبالغ فيه والزهد في الدنيا حقيقته إخراج الدنيا من القلب إخراج الدنيا من القلب هذه حقيقة الزهد ولذا الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يمتدح عبد الله بن المبارك كثيرا الإمام أحمد يمدح عبد الله بن المبارك فقالوا يا أبا عبد الله رجل تاجر يعني من التجار كيف تمدحه فقالهم المحمد رحمه الله رجل لا تجب الزكاة عليه ليس منها الدنيا ما معنى ذلك ليس عنده مال يحول عليه الحول ليس عنده مال يحول عليه الحول ينفقه وثري وبارك الله في صفقته لكن ليس عنده مال يحول عليه الحول كل ما آتاه من المال ينفر قد كان أيضا من الزهاد الليث بن ساعد عليه رحمته الله variety من الأثرياء وكان من الزهاد أيضا البخاري رحمه الله وكان ثريا ايضا وكان من الزهاد من السلف سفيان الثوري رحمه الله وكان ثريا بل كان يغتبط بالمال سفيان ويقول لولا معه دراهم بيده يعبث بها يقول لولا هذه لتمندل بنا الحكام ما معنى تمندل؟ وضعونا مناديل تمسحوا بنا لأن الحاكم إذا سيطر على العالم استخدمه فيما يريد والعالم يضطر للحاكم لأجل المال، يعني وذالك كثرة بعد السلف عن السلاطي، والزهد ليس زهدا في المال، الزهد ليس زهد، وذالك شيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال إن كثيرا من الزهاد زهدوا بالمال ولم يزهدوا بالشرف ما هو الشرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئباني جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه يعني أن حرص طالب العلم والعابد على المال أو الشرف الشرف الوجاهة الصدارة الزعامة في الناس لك شخص الإسلام قال إن كثير من الزهاد زهدوا في المال ولم يزهدوا بالشرف قال في موضع آخر زهدوا بالمال ولم يزهدوا بالرياسة زهدوا بالمال ولم يزهدوا بالرئاسة قد يكون زاهد بالمال لكنه يريد أن يكون متصدرا يريد أن يكون يشار إليه بالبنان، يريد إذا دخل مجلسا أن يكون في الصف الأول، في حفل مثلاً أو في يريد أن يعني يذكره الناس دائما بب ونجاحاته، وهم مبتلين به بهذا العصر كثرة الدعاية والعلا، يعني. أصبح طلاب العلم عندهم مثل أصحاب الأحذية والمواد الغذائية دعاية دعاية دعاية دعاية حتى إذا لم يكن عنده دعاية شعر بالنقص وقد تجد طالب العلم مثلا إذا أراد يخرج بفضائية ما أو بجريدة ما بشكله ولباسه أكثر من عنايته بالمادة العلمية التي يلقيه وما ذلك إلا لأن الناس الآن في هذا الزمان تعلقوا بهذه ما يسمى بالعلم المعاصر بالأضواء أن يكون تحت الضوء لذلك كلما استطاع طالب العلم كلما استطاع أن يكون قلبه غير متعلق بهذه الأمور فليجتهد لأن القلب ضعيف لذلك لما أثنا على رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت ظهر أخيك لما أثنا عليه وهو يسمع قال قسمت ظهر أخيك وكثرت هذه الأشياء مما يساعد على مما يساعد على ال يعني حب السمعة، لذلك الشنقيطي رحمه الله ألف قصيدة منضومة في أنساب العرب بلغت اثنين ألف بيت كم اثنين ألف بيت ثم أتلفها ما رحمه الله لم تكن نية خالصة فيها. 12 ألف بيت يعني لا يوجد منظومة بهذا الحجم كافية الشافية كم بيت؟ ثلاثة ألف ثلاثة ألف وكثير من منظومات ألف ألف بيت هذه 12 ألف بيت وأتلفها كلها ويقول حتى يعني نسيتها لأنها لم تكن خالصة لله وصفيان الثوري إذا ذهب إلى مكة وكثر الناس عليه قام من الدرس وترك الدرس المهم هما أمران إن لم تزهد بهما فسد قلبك المال والشرف أو الرئاسة وحيانا قد تأتي الأمور بأشياء بسيطة قد تأتي بأشياء بسيطة يعني مثلا أعطيكم نموذج بسيط أن تأتي إلى مسجد ما مثلا وليكن في إمام قد يقدمون شخصا آخر فيتأثر قلبك لماذا لم يقدموني ليس كذلك هل يحدث هذا قد يكون هذا التأثر جي يعني محمود وقد يكون مذموم محمود إن كنت ترى أنهم لم يطبقوا الشرع في هذا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا محمود ومذموم عندما تظن أنك أولى الموجودين ولماذا لم يقدموني وأنا طالب علم وواضح علي أني طالب علم لماذا لم يقدموني فهنا هي أشياء بسيطة قد يكرم صديق لك عند شيخ من الشيوخ مثلا ولا تكرر، فيكون عندك شيء تتأثر، فإن لم تجاهد هذا في بدايات الطلب، وإلا سوف يستمر معك، ثم لاحقا يكون عندك طلاب، إذا يعني لا تريد الطلاب يذهبوا إلى غيرك، ولا تريد مثلا أن يعني يذكر في مجلسك أحداً من أقرانك. يتطور الموضوع حتى يصبح نسأل الله العافية والسلامة يعني القلب قلبا يعني مسودا لا يريد إلا يعني الدنيا وجاهها ويعني الحضور فيها وأن يشار إليك بالبنان وأن تكون دائما الوحيد الأوحد ومجتهد العصر وإمام الزمان وإلى آخره لكن إن وهبك الله عز وجل ثلاثة أمور الزهد في الدنيا والزهد في الشرف والتواضع نلت خيرا كثيرا إن وهبك الله الزهد في الدنيا والزهد في الشرف أي الرئاسة والتواضع فإنك سوف تدرك خيرا كثير إذا زهدت في الدنيا لم تشغلك عن الآخرة وإذا زهدت في الشرف صلح لك قلبك وإذا تواضعت لعباد الله قربت من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ماذا؟ الموطؤون أكنافة كنفهم دائما متواضع لأن المتكبر يمشي ويعني هو لا ينظر إلى الضعفاء الذين يألفون ويألفون وقال في الحديث الآخر أبغوني ضعفاءكم أي إذا أردتموني تجدوني عند الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أبغوني ضعفاءكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم والتواضع غير الضعف التواضع غير الضعف ضعيف الضعف الداخلي عند الإنسان الذي يجعله دائما يعني فيه ضعف ضعيف في حجته ضعيف في علمه ضعيف في دعوته ضعيف في أمره بالمعروف والنهاء المنكر هذه الضعف أما التواضع فهو أنه يكون قريب من الناس من ضعفائهم من بسطائهم وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يوم من الأيام فأتت امرأة في عقلها شيء فقالت يا محمد لي إليك حاجة امرأة قد ذهب عقلها قال انظري يا أم فلان إلى أي سكك المدينة شئتي أقضي حاجتك وجاءته جاري بنت صغيرة فأعجبها شكله وقالت هيا معي اقضي حاجتي فذهب معها صلى الله عليه وسلم فهكذا كان ولما جاءه سادات قبائل العرب في عام الوفود وقالوا لا نريد أن نجلس مع هؤلاء الأعبد نريد يوما لنا ويوما لهم جاءه زعيم بني تميم وهي قبيلة كبيرة جدا وجاءه زعيم غطفان وهي من القبائل الكبيرة وجاءه زعيم بني أسد وهي من القبائل الكبيرة قبائل فها ثقلها قال لا نريد أن نجلس مع بلال وسلمان وصهيب فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لان له العائشة فنزل عليه قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قات فخرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول اين اخواني اين اخواني فالصحابة كلهم في المسجد فدهشوا وهو يبحث اين اخواني فوجد بلالا وعمارا سلمان في مؤخرة في المسجد فذهب إليهم وجلس معهم صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيت من نفسك نفورا من ضعفة الناس من المسلمين وفقرائهم والمعدمين فاعلم أن في قلبك مرض اعلم أن في قلبك مرض وأن قلبك يحتاج أصلاح ومن أصلاحه أن تقترب منهم وأن تجلس معهم وإذا عندما جاء الأمر بعيادة المريض لم يحدد من المريض ولما جاء الأمر باتباع الجنازة لم يحدد من صاحب الجنازة ولما جاء الأمر بإكرام الضيف لم يحدد من الضيف ليشمل الضعيفة والقوية والعقيرة والغني ليشمل الجميع أيضاً لا تتكبر على الغني ليس معنى التواضع للضعيف أن تتكبر على الغني لا لكنك لا تظهر المسكنة عند الأغنياء والجبروت عند الضعفاء لا وإنما أن عامل الناس بسواسية تعلمون قصة عمر بن العاص رضي الله لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة حسنة قال كلما لقيني تبسم في وجهي فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال أبو عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال عثمان يقف سكت يعني ذهب أربعة هو ليس منهم يعني من حسن تعامل النبي معه كان يظن أنه أحب الناس إليه والنبي لا يكذب. هو لما سأله أجابه الجواب الصحيح إذن يا إخوان التواضع مهم جدا لطالب العلم مهم جدا طالب العلم ولكن لا يعني التواضع السكوت عن قول كلمة الحق ويعني عندنا شيء ذكره أهل العلم وهو ما يسمى بالشجاعة الأدبية أن يكون الإنسان قوالا للحق واضحا فيه بالطريقة المناسبة يعني كل ظرف له طريقته لكن ليس معنى التواضع أن يترك قول كلمة الحق وليس معنى التواضع أن يجلس مع المنكر الله عز وجل يقول وقد نزل عليكم في الكتاب ها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ثم قال ماذا بعدها؟ إنكم إذا مثلهم قال العلماء علامة الإنكار بالقلب مفارقة المنكر إذا كان يستطيع فلا يكون بالتواضع أن يجلس عند المنكرات لا إنما يفارقها يفارق المنكرات يفارق المنكرات وأخ أسوء تكبر أخبث تكبر وأردة تكبر تكبر بالعلم لأن من تكبر لأن عنده علم فعلم أنه ليس عنده علم لأنه لم يؤتى حقيقة العلم وحقيقة العلم خشية الله جل وعلا إنما العلم ما ورثك الخشية ومن خشية الله التواضع ومن خشية الله ترك الكبر فإذا رأيت متكبرا بعلمه فأعلم أنه لم يؤت علمه، بل احذره من يتكبر بعلمه هذا احذر لماذا لماذا أقول من يتكبر بعلمه هذا ليس قولي قول السلف احذره لأنه لن يتواضع للحق يعني قد يكون عنده خطأ قد يكون عنده خطأ ثم أتاه من هو دونه يبين له الخطأ لأنه متكبر لن يقبل تصويب وإذلك سوف يستمر على ضلاله ويضل الناس سوف يستمر على ضلاله ويضل الناس الأدب الأخير من أداب طالب العلم العفة الأدب الأخير من أداب طالب العلم العفة والعفة العفة هي ملازمة الأدب الشرعي العفة ملازمة الأدب الشرعي ملازمة الأدب الشرعي والعرفي ما لم يكن محرم العرفي يكون عفيفا في مطعمه عفيفاً في ملبسه عفيفاً في لفظه لا يمد يده لأهل الدنيا قد يمد يده لإخوانه الصحابة كانوا يسأل بعضهم بعضاً لكن يكون عفيفاً عن أهل الدنيا وخاصةً الملأ من هم الملأ؟ علية القوم السلطان وما حوله الملأ لم يأتي في القرآن ذكرهم مدحا أبدا وإنما أثى ذكرهم ذما، فيبتعد عن المتكبرون من عن المتكبرين من هذه الدنيا يكون عفيفا في طعمته لا يأكل إلا حلالا يبتعد عن المشتبهات والإمام أحمد تعرفون قصته لما سألته من؟ ها؟ أخت سفيان وسألت الإمام أحمد رحمه الله أنهم يستفيدون من المصابيح التي في الشارع لحاجاتهم الخاصة قال أنتم أم أنتم فلا أفتاه بالمنع لأنهم من بيتي بيتي علم وبيتي وراء فلهم من الأحكام ما ليس لغيرهم لهم من الأحكام ما ليس لغيرهم لأن طالب العلم وهذه مسألة اكتبوها بالخط العريض، طالب العلم الحق يأخذ نفسه بالعزائم للرخص طالب العلم الحق يأخذ نفسه بالعزائم للرخص إن ربيت نفسك على الرخص وقعت في في يعني كثير من المكرهات ثم المحرمات ما معنى الرخص طيب ليس الرخص يرخص فيها الشارع لا إنما الرخص التي احتلت فيها العلماء ها يعني عندما رخص يرخص فيها الشارع هذه سنة وليست رخصة وإنما المقصود بذلك تتبع المسائل التي هي ظنية وليست قطعية لم يعني يترجح فيها شيء فمثلا يصلي بالبيت يقولنا هنا كمن قاصات الجماعة سنة هذه واحدة ها لا يصوم نفلا يقول إن ابن مسعود كان قيل الصيام ثم إذا أخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لم يبق له شيء لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا ينام حتى تطلع الشمس يجلس في مصلاة كل حياته هل تفعل هذا كل حياته ابن مسعود بل قال أحدهم جاء أحدهم ويعني قال إنني خشيت أنك نائم قال أعوذ بالله أتتهمني أن أنام وأنا لم أرى الشمس هل خرجت من مشرقها أم من مغربها ابن مسعود عنده عنده عزاء كثيرة فإن أخذت مذهب ابن سعود فخذه بعزائمه واضح يا إخوان وذلك قيل من تتبع الرخص فقد ماذا تزندق لأنه إذا أخذ قول هؤلاء في مسألة وقول هؤلاء في مسألة وهكذا لم يبقى عنده شيء من الدين لم يبقى عنده شيء من الدين نكتفي بهذا القدر إن كان ثمة أسئلة Idag måste vi ha en av de ädeln som man äger. Skräck av kläder. Skrivs det är det. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. Något. ه، مع لا صوت. أن يكون الطالب العلم معتنيا تانيًا بهديه وسمته. شكرًا الله. أن يكون معتنيا تانيًا بهديه وسمته، نعم، أيضًا. الزهد في الدنيا، مم. أيضًا. هه. أحسنتم، أيضًا. ها؟ العفة، هه. العفة، بارك الله فيكم. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نأخذ بعض أمام قلوب